وَشَدَّدَ لَأْمُلُكَهُمْ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَاهُ دَفَعَ فِعْلٌ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَقْصُ قصماه بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخيله تسع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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَىٰ يَبْغِي فَعْضُهُمْ عَلَىٰ فَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنُّوا ذَٰلِكَ أَن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 جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك على سبيل الله.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 كتاب الأنزل ما هو إليك مبع كل يدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَذَا مَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أماب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب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 17. وكاني الشيطان بنصب وعذاب 18. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 19. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألفاب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحمث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخلصة ذكر الدار وإنهم عذل من المشفين الأخيار والقرء إسماعيل واليسى وذ الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وَإِنَّ لِلْمُتَكِّئِينَ لَحُسْنَ مَا أَتَبَّجَ جَنَّاتِ عَدَنٍ مُفَتَحَةَ لَهُمُ الْأَبْعَادُ مُتَكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ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 لؤنها ففي سلمها هذا فليذوقوه حميم وغساق وآفر من شكله أزواج هذا سعود مقتحم معهم لا مرحبا بهم إلا لهم قالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قد دمتمه لنا فبأس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعجهم من الأشرار أتخذناهم سفريا أم زاوت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد الأخرى Rabb al-sama'at wa al-arb' wa ma'bi luhum al-'aziz al-waffar. Qulhu wa nabawu al-ghuib. Antum alhumu ar-ghul. Ma'kan li min 'ilm bil-malaik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 فيه الروح روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين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 قال فبعذتك لا أقول إنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأم لا أن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما 119. وإنه لكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين